إِن يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَأَوْقَلَ أَعْنَاقِي وَاضْرِبُوهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ